قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ دُنْيَا إِلَى عَلَمِثِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 والذي قال لوالديه أُفِلَّكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أُخرجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَإِلَكَ مِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاصِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وَلَقَدْ مَكَّنَّا هُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ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 فَلَمَا قُضِيَ وَالَّوْ إلَى قَوْمٍ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقَاً مُصَدِّقَ الْمَا بَيْنَ يَدِيهِ يَهْدِيهِ إلَى الْحَقِّ وَإلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يا قومنا أجيب دعيا الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وَمَن لَا يُجِبْ دَعِي اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءٌ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 نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون